شبكة أنصار المجاهدين تقدم إنما العيد السعيد لمن تاب إلى الله وأناب لمن فر وعاد إلى الله تبارك وتعالى بعد إقلام قسوة نهاية المعتدين قام سود الإسلام وجنود التوحيد بهجمات نوعية شرسة على وللطبيب والمرتدين وزواج حمله جهزونا بارك الله لكم في اموالكم وتضحياتكم وقد اتت الغزوه ثمارها فابشروا بنصر الله وفتحه وقرب عينا وابشروا والله ما بعد الشدائد الا نصر وفرة وتمكينا من نفس واحده وقلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وغير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر ما نذق بذكره نادقا الله أكبر ما شكر بنعمة الله شاكر الله أكبر ما صدق في قصده وعمله صادقا الله أكبر ما أقيمت شعائر الله وحدوده في أرضه الله أكبر ما رفرفت بالنصر أعلام المؤمنين الله أكبر ما اقتربت نهاية المعتدين الله أكبر ما جهز المسلمون حمل تجهزونا الله أكبر كلما صام صائم وأفضر الله أكبر كلما هلل المجاهد وكبر أيها المسلمون عباد الله اتب الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من إتمام الصيام والقيام فإن ذلك من أكبر النعم واسألوه أن يتقبل ذلك منكم ويتجاوز عما حصل من التفريد والإهمال فإنه تعالى أكرب الأكرمين وأجود الأجودين ولقد من الله تعالى على المسلمين بأعياد تعود بالخيرات والحق البركات على المسلمين يتشارك الجميع فيها بالسرور والعبور اولا مد يد العونين الفقراء والمساكين المحتاجين تفكفوا دموعهم اليوم والله في حون العبد ما كان العبد في عون اخيه احبتي في الله ليس العيد لمن لبس الجديد فغدا او افضر واكل فغدا انما العيد لمن تاب الى الله واناب لمن فر وعاد الى الله تبارك وتعالى العيد السعيد هو اليوم الذي توج الله به شهر الصيام واختتم الله به اشهر الحج الى بيته العرام اليوم الذي يخرج فيه المسلمون الى مصلاهم لربهم حامدين وبنعمته بيتمام الصيام والقيام شاكرين. أئيلن ربهم عز وجل أن يعيد عليهم مثل هذا اليوم مثل هذا اليوم أعوام عديدة وأزمنة مديدة وهم بالعمة المسلمة وخاصة الصوماليين بخير وأمن وإيمان عيدنا معاصر المسلمين ليس عيدا مبتدعا فالأعياد الشرعية في شريعة الإسلامية دلالة العيد الأسبوعي وهو يوم الجمعة وهو الذي نحن فيه الآن العيد الثاني هو عيد الفدر يفقر المسلمون من سيام رمضان وقيامه وهو الذي نحن فيه اليوم حمدا لله تبارك وتعالى على توابغهم العيد الثالث عيد النهر يوم الحج الأكبر نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وليس بالإسلام أعيادا سوى تلك كعيد الميلاد او العيد الوزني ولو كانت قامة الاعياد لمثل هذه الامور خيرا لسبغنا اليها من سبغونا في العلم والعبادة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وامة المسلمين في العلم ايها المسلمون اننا اليوم بحاجة ماسة إلى التعالف والتناسح وتوحيد الغصن والعمل والتعاون في الحق فإن العاصمة من البتن بين أيدينا العصمه هي الاعتصام بحبل الله المتين ومداومة العبادة وتجديد البيعة لله تبارك وتعالى. ايها المسلمون تذكروا بجمعكم هذا جمع اليوم الاكبر. حين تقومون يوم القيامة من قبوركم لرب العالمين. حافية اغدامكم. عارية اجسامكم. شاخصة ابصاركم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وطبع كل ذات حمل عملها وترنىك سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله جديدا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ إنسان يغنيه يوم تفرغ السحف ذات اليمين وذات الشمال فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب عسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا اما من اوتي كتابه بشماله او وراء ظهره فسوف يدعو صبورا ويسلى سعيرا يوم الغيامة يوم شديد يوم توضع الموازين فمن فغلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفض موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فالفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تدلى عليكم فكنتم بها تكذبون يوم ينصر الصراط على جهنم فتمرون عليه بقدر أعمالكم ومسابقتكم إلى الخيرات وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مغضيا فأعدوا لهذا اليوم عدته لعلكم تفلحون أيها المسلمون لقد أعلن أعداء الدين حربا على الأمة المسلمة وعلى دينها وعلى مقدساتها إنها حرب شامله للإسلام والمسلمين تخوضها ملل الكفر ملل الكفر جمعا اشترك فيها اليهود والنصارى والمرتدون ليفسدوا العباد والبلاد والدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم نعم اقبلوا كالجنادب بين ماس وراكب دنس الظاهر جيس فرعون قد ظهر. ولما رأى الامضال احفاظ خالد والمتنى ما حل بالمسلمين اليوم هبوا واسرعوا وقاموا بحماية الدين عن ابناء القردة والخناذير والمرتدين. وقدموا لذلك المهج والارواح فصدروا اروع البدولات واصمى ايات التضغيات في مساء سارق الأرض ومغاربها وكان لسان حالهم وصريح مقالهم أمام جموع الكفرة وحسودهم الفجرة ما قاله أسلافنا أهل الإيمان ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا ايمانا وتسليما عباد الله بعد إعلان غزوة المعتدين قام اسود الاسلام وجنود التوحيد بهجمات نوعية سرسة على عباد الصليب والمرتدين منعوهم الراحة والمبيت وهدموا كيانهم وسلوا اركانهم ومزقوا وفرقوا جمعهم بحمد الله وتوفيقه وما عملية فندق في منى وما عمليه فندقنا الا غيض من تلك الفيض والقادم والذي وقع بالامس اشد وامر الذي وقع بالامس كما كنتم تسمعون من الاذاعات من عمليات استشهاديه مباركه وتضحيات نفسيه واسترخاء النفس في سبيل الله جل وعلا على ما وقع في مطار مغدشه من إبادة الكفار والمرتد وعباد الصليب. امام اعين العالم جمعا. ايها المسلمون. يا من جهزتم المجاهدين. يا من انفقتم اموالكم في سبيل الله. يا رواد لا تجهزون. يا رواد حم تجهزون بارك الله لكم في اموالكم. وتضحياتكم. فقد كنتم السند والعون بعد الله تبارك وتعالى وقد اتت الغزوة ثمارها فابشروا بنصر الله وفزعه وقروا عيناه. اما عباد السليب وعفاء بهوكا نقول الا يا بهوكا ان جنود ربي ان جنود ربي ففت سليبكم فت الرجال. الا يا بهوكا ستنهض أم غضبا عليكم. فهذا قهر يوم الاعتلال. الا يا بهوك ستعلم جمعكم من التقينا بان اصد ساعات النزال امة الاسلام فابشر يا اخي بنصر ربي. وابشر يا سليم. ابشر يا بهوك بالانفلال. نعم لقد فات الاوان وبدأت عدد التنازلي، وبدأ الحد التنازلي الى اريكم فاسلم فاسلموا اقول لبابا وبردا وبورندي اسلموا تسلموا خيرا لكم والا سوف ترون من امه الاسلام ما لا تتصورون ان هذه الامه امه عزيده كريمه تبلى ولا تقهر باذن الله تبارك وتعالى وستخرجون وانتم داخرون باذن الله من وطننا اذله صاغرين اما في الغدام نرسل تعية إجلال وإكبار إلى شم الشوامخ وقادة الجهاد العالمي وفرسان العز في بلاد خراسان وعمراء دولة الإسلام في العراق والإخوة في المغرب والجزيرة وباقي ساحات الجهاد نقول لهم ابشروا اولا بنصر وفتح من الله تبارك وتعالى ونقول لهم أيضا تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وبارك الله في جهادكم وأبشر والله ما بعد الشدائد إلا نصر وفض وفرج وتمكين أقول لهم لأن صبر الكفار فنحن أشد صبرا ولئن تعلمتم أيها المسلمون والله إنهم أشد منكم علماء ولا سواه فقط لنا في الجنة وقتل في النار ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون فليقاتل في سبيل الله الذين يسرون العياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيغتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. عباد الله مهما ضال الليل فالفجر قريب ومهما سود الظلام فالله صميع قريب مجيب والمستقبل للإسلام والمستقبل للإسلام والمستقبل للإسلام, والمستقبل للإسلام والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فراحوا فيما بينكم يرحمكم الله. اجتهدوا في الدعاء عباد الله قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم انفقوا اموالكم في جهاد في سبيل الله مدوا ايدي الضراعه والدعاء في ثلث الليل الاخير الى جبار السماوات والارض يتقبل منكم صالح الدعاء اتستهزئ بالدعاء وتزدريه وما ادراك ما فعل الدعاء سهام الليل لا يقضي ولكن لها امر عمد وللامد انقضاء إذا شبكت الدموع على خذود تبين من بكى من تبكى فلو وسلموا على نبيكم المختار إن الله وملائكته يصلون على النبي هي أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر عدائك اعداء الدين يا رب العالمين اللهم الف بين قلوب المجاهدين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم وحد صفوفهم وكلمتهم اللهم قو ارادتهم وشرقتهم وعزيمتهم اللهم اجمع المسلمين تحت رايه لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم اصلح احوالنا واحوال بلاد المسلمين اللهم اصلح حالنا وحال بلاد المسلمين اللهم انشع لنا دوله عادله تحكم بنا بكتابك يا رب العالمين اللهم عليك بأهل اللهم عليك ببروندي ووغاندا شردوا شعبنا وقتلوا ابناءنا ودبحوا آباءنا وأجدادنا وأمهاتنا اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم انهم اعلنوا حربا على كتابك يريدون ان يحرقوا كتابك يريدون ان يذع عبادك يمنعون منهم العبادة والتكبير والتوحيد اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم فرق جمعهم وشتد سملهم واجعل بأسهم بينهم شديد وآتهم من حيث لا يشعرون وانزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين عبتي بالله. إله إبا ما تسكى سبحانه وجل وعلا. كما انك رماشة غالقة. امد المسلمين تواح لانا اغوه الرين. إله بفضله سبحانه وتعالى عنك بسهوء ما علي. إله سبحانه وتعالى ايئذين قدري ما انتي. انت لما يستان بشي رمضان. بشي رمضان ايئذين قدري. إله كوما هذه سبحانه وجل وعلا. خفوا لما اله سبحانه وتعالى اكتوقو. انت النار تلقع راه الهيرون قدر جل وعلا. امة الاسلام ما انت عيده وامال فرحت مسلمين تهدروا نفرح حيان الهي الدعاء يا بريا مسلمين تهوا على لغ ربا ان وعلا مسلمين تهوا على لغ ربا على لغ ربا ما تسفوتو اني مدايهان عدو وكابسد مسلمين بما بشارة ثم ثالثة بشارة اله سبحانه وتعالى فضل جسر وحي الصلاة كدعي يا وحي مالين دل هطي المونة كدعي وادريني لدى حدتي في الله ما انت اله بارد كده اريه ما انت تبكى اسهر ما داد يسنك ما انت اله بارد كده اريه ابدا ما انت واحيسر تاقا عالم كي اسبه سيء ايو الالير ير و سبحانه وتعالى نفتد كايف سيء وحيسر تاقا ما انت ولكن يجب ان تكون الصوماليه التي تتمكن من ان تكون الصوماليه التي تكون بها من اجل ان تكون بها من اجل ان تكون بها من عروري ان تكون بها من اجل ان تكون بها من اجل ان تكون بها من اجل ان تكون بها وعلينا يا هونال ونكا هروب وغيناه ما توعدو غا تتغير كواتجا ديني نكيا ها مانتي ما شاء الله ها قد غالا ما يرغي ساسكا كتاب كلاب المدغه لما تغير مدغه كاتي مدغه مدغه مدغه مدغه مدغه مدغه مدغه مدغه مدغه مدغه أبداً كتاب إلهي كفار سليدي causedها لا ي cómo يطرق سنطمبًا لله يا الله يا الله واً ما وين ولا Leyال مسلم كامان وين كتاب إله diss ما وكتاب ما ديفاع ش Phantom كتاب نبي محمدنا العايي يا الحناقي ام بال الله عكي وصلك يا الله بام بيي انا النضيرانين ما تمحي تاك انت حي كتابك الرب هل الروح حناقي مساس من اضامه الهي كنحي مساس من مسلمين كنحي مساس من امضي مسلم تكون نحي اعبتي في الله وعدكان اذا امضى مسلم كامان توحى اللي قرب سبحانه وتعالى انه تصيان انهي اضامه سيهي الهي بهوك وكاكرا مريك انه وكاكرا لحظوا الهي قوة ايقروا كبابيه كرنة صماء الهي هل مربع وضعينه بابيه صماء محالة كل امتحانه يا قوة كان الهي بابيه انك انا لبرمين يا ولو شاء الله لن تفر منهم ولكن نجمع كذرة ليبلو بعضكم ببعض الهي ضوض وانا مرقوا ربا وقامتا لها لكن بك لسكين امتحانا يا ومضى المسلم كما ضوحا لقربا الهي سبحانه وتعالى تصيان الهي لو عودان يا ضد الوضع تشهدا انت كلنا شريعة الالهي لضبغ سبحانه وتعالى وارمضيب الكبير ومضو قبر مع كتاب قلائه اللي وقميه معا امضى شعبك الله بابين اياه وحاسك لو قاني في الله بالأمس القريب سأل معا كدعي باربارك معرك بارك يتنبع كدعي شاء الله دقالك بفضل الله ورحمته مع بكار وخاصة اللي ودغي ايه لباركا دقالك وقد دعيه معا اللي ودغي بكار اله مرد قداريه سو دقالك سي دقال عفو امضى المسلم كانوا خاصة امضى صماريه اللي لجه دمعه بكار م فوسئلهم جل عصوت معاه بكار الله دعيني واقول مالك السجود يسوق يسوع على يديه وسجودني ومضى مسلم قامرك وعلنا عين ننعك لكم كافرينان صبرا بشارة ست ولا ليه ان تجارك اي علاميان نهاية المعتدين فمرت كثي بشارك بفضل الله ورحمته. الله أكبر. الله هو ولله الحمد. حتى المروحي كدعوا ود اركيد نهايه المعتدين مركي لو ضوا اسمع ما انت ما قاعد بعد هيئه تنماد المسلم جاي فومالي ما دسد عيد باب مري اسمع عيد وين هذا شركه دحله يا وعيد الله وعيد ما للجمع معاه نوت وعيد سبعادي وعيد الفجر بفضل الله ورحمته اللهم لك الحمد كله لا نحسثنا عن علي وماذا مسلم كماركا ما انت وحا لقرب احبتي في الله ما انت وحي مريضا ماشي وقدم بيضا بي مريضا كفارتي وحبص وموضو قميسي قا يكو حيان عراق وادوتي هو كاكورين افقان استان باي هذا كاكوري ربان صاماري انا عمنا قا ينسرسلة يعني وحي رباني اللي افر تبني ردماشا فوقا أو غوريان، أوينو ضحيان، أو نики أوريان مسلم به ما شال لجأ في <تصفيق> الله، إلهي لجأ مسلم جايلندي فرعنا ديار مونا هاي، كتاب كإلهي ندي ديار النبي محمد عدي عيد وكل عيد بودم تينا ندي فرعنا ديار مونا سكو مولاي. امدى مسلم كالدفاع الهي تعال سبحانه وتعالى. قال لنا انبهو كوهوته. وحاوته انتبر بيحبارها. بفضل الله ورحمته. حملتي بركة نانية. وقدم بيذا شاء اللقوق هذه. ويكال الجبال. صومالي يوان ديس كباعي. لا. او, او الله اكبر لله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 ومد هذي وات باب هذي هو يوين كاي ابياشا وات قورا هذي الهي انتاك كعب ستتصريفه واربكو قو عمور طوط ومد كايمتد الهي كعب سيجاركو نفسه ذي الهي كاكاكي عيابي الله تبارك <تصفيق> وتعالى كورتاقا اعلا بوركينكو الله بحوك يومان تواحى تكبير سنة وماذا مسلم قاها مان تواحى تكبير سنة يا دارانا يا اي حربك يا يا هو مرتدين تماسا كجرتا وعلا لا يحي دين هنا يسوذين لمن كايدا ودركتان وحيوا يعني مدفعكم بابينا يا وهيوين كين يا ابن ياسين إلهي انتات ستان اوت ربكين كبغدان دين تين تي اوص تي الله الدفاع ومدين الدفاع دل كين الدفاع إلهي كعب سريك أصبح. شريف. برق أو كل شيء واسنت لي نيويورك إذا نظرت إلى ما يستان الدوين ما إذا آخر ما هي ذان وضبع ذي المكاتب روتانه إلى الله بتاع عز جا يشرف تهدينت وعيوت كتابك العيب أرطال الله عالم كله وش جا الدوين هل وش جا أم عاد كفي تورن ذلك سنافق عليه وعلو عباد إدمكم ماذا إيران؟ أمد إلا جميسان كرى أمدنا وحيك تيرتند الله جل جلاله. الله أكبر لله الحمد. حداد إدمكو تانجيو <تصفيق> إيا الدبابات إيا الدجاجات إيا مراتب كفار إيران أنجو الله ما جل جلاله. مزفنه وحالله وحضرت وحضركت صومانيا وحي نغطي قبوره افريكانكي نغطي افريكانكي كلاوهكي عقل بديي حدا دكا بي شعبك هذا النعضي صومانيا وصادر بإذن الله ماله وحباله وموئده ان شاء الله و تبارك و تحاله حدي لكين دكا دو ايرجاكو وعد تكبير سليا وكومنان مسلمين ديارنا او اهبهو كينا يداربه يا بلاسيكو جيزينان وهو كماسك عدد اتابيه وحالله يا حي وحالجاح إثيوبيا وعليها هي ففقد ما لا جمع مر لا يا ما ما الا الحبيب. واللهما ما كنا الا الصواريخ والمدافع والرصاصة واذا كصهر ليون رصاصين مدافعين ما جرت إيه إلا إذا جوره هل كان دعتي ماذا نوطر صار دونك؟ كرامده من الواب وحلّا يحي حداد اسمه وده إليهن دادك إليه كتابك ربي نبي محمد الله عليه وسلم وددي سيده الرحيم قميس دار مينو الله قميس الدم بدوني مينو حدا اتكنا حيدان قال اضع إليه لنتانا اتكربة قيدان هل كان بيكوب اغتيان ومدى دي كتاب ربك يا ولكن ادلوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين الى عبادين بلان قاضين الدوله كتب الله لاقلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاحشاد انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ألا إن حزب الله هم المفلحون. ألا إن عزب الله هم المفلحون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا لهم الغالبون. وحيارباء <تصفيق> النوحري سوق بكار وادي صدونا لام يدوان دي صدونا دباط يده يقريح وادي صدونا قد صبرا مايشش ابوششك اتوق حذيان قد صبرا دعالنا البضيه وحاج هيدين نبحيه يجاهدين تو الى اسبعانه وتعالى عمر كنوي خلاصيه. مدوبة وحدك سنته وحماس كباحي وحد انه قيسني معها فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى. كبير صلاح قد قدوم قارضا بابنهي اقول قلت نفسده اذا يقلعاتك وذا يشوف اقلسكوه علينا يان. الله